بسم الله الرحمن الرحيم أوبال الجزء الثاني من رواية إيكا دولي رواية الدكتورة حنان لاشين إهداء إلى الذين يتركون النهايات مفتوحة دروب أوبال كان المطر يهطل بغزارة الماء الطاهر يغسل كل شيء ظهور الخيول الصهباء وقمم الجبال البيضاء والصخور الملساء وشاطئ البحر اللزوردي القريب وجذوع الأشجار وسعف النخيل الأخضر وأسقف البيوت وجدران القصور وأعشاش الطيور كل شيء في مملكة البلاغة أنقى وأزهى تحت زخات المطر حتى النفوس ووجوه البشر زمرة من الخيول كانت تركض في تناسق بديع وعلى إيقاع واحد أصوات حوافرهم وهي تقدح الأرض يتناغم مع ضربات قلوبهم المتلاحقة كانت قوائمهم تصطف على التوازي بشكل أنيق وهم يتسابقون وقد وحدوا سرعتهم وكأنهم نسيج واحد خف المطر شيئا فشيئا حتى صار كدمع العين هاتوناً رقيقاً وانبثق قوس المطر يزين صفحة السماء ويصافح خط الأفق من بعيد صهل فرس منهم فعلت جلجلة رفاقه بأصوات صافية مستدقة ثم تقدمهم فلاحقوه ضبحاً حتى وصلوا أخيراً لبستان واسع أخضر مدهام كانوا عشرة من الخيول العربية الأصيلة لولا تدرج الوان أجسادهم وتلك العلامات التي وصموا بها وفرقتهم عن بعضهم البعض لصاروا نسخة واحدة متكررة لا يفرق بينهم البشر بجملة النظر من بعيد. كان كبيرهم كاستنائي اللون ذا غرة بيضاء ملأت جبهته وامتدت على قصبة أنفه وكان محجلاً. فزادته قوائمه البيضاء الأربعة أناقة وجمالاً بينما استقرت على صدره لطخة بيضاء على شكل نجمة تشبه الوسام مالوا بأعناقهم يميناً ويساراً وهملجوا في البستان قبل أن يجتمعوا حول زعيمهم لو كنت خيلاً لأجفلت منهم ولو كنت من البشر لأجفلت منهم أيضاً فتلك الأصوات التي تعالت عندما هدأ كارير صدورهم لم تكن أصوات خيول أبدا بل كانت من أصوات البشر قال زعيمهم وقد اصطفوا أمامه في حالة من الخشوع فلنستوطن هذا البستان المكان هادئ وجميل وبعيد عن صخب البشر طالعته فرس فاتنة بعينيها الكحيلتين وأمالت عنقها بلطف وقالت البستان رائع بالفعل يا حيزون وكأنني رأيت هذا المكان من قبل قال وهو يرنو إليها ربما مررنا به سابقا يا جمان لكنني لا أذكره صهل الفرس أبهر والذي كان يتابع حديثهما باهتمام شديد ثم قال إذن فلنبقى هنا وليكن لنا هذا البستان بيتا ومأوى سأل الفرس أجدل وهو يقترب منهم وهل سيتركون البشر؟ إنهم يلاحقوننا من بستان لآخر ومن غابة لأخرى منذ شهور مللنا من الفرار منهم قال زعيمهم حيزون بجدية شديدة خلقنا لهذا وكرامة الفرس الأصيل ركوبها حمحم فرس أسود بغضب وقال بحنق شديد ألم نتفق على أن نختار فرساننا بأنفسنا وأن نطرح كل من لا يليق بظهورنا أرضا ولا نلتفت إليه رفع حيزوم رأسه قائلا نعم اتفقنا على هذا يا برق فالخيل أعلم بفرسانها تشعر بهم وبأرواحهم عندما يركبونها وما زلنا نبحث عنهم وسنظل نبحث عنهم وإن فرقتنا الحياة دمعت عينا الجمانة واقتربت من زوجها حيزوم وقالت تلومه لا تذكر الفراق أرجوك انصرفت الخيول عن حيزوم وزوجته الجمانة فقد حمحم بعضهم جوعا وعطشا ومضى كل منهم يبحث عما يصد به جوعه فانفرد تحت شجرة بلوط عظيمة سكنت إليه فقال يؤنسها لا تخاف يا جمانة لن أتركك أبداً فروحي أسيرة لديك راقت لها كلماته فطابت نفسها اقترب منها فمالت برأسها على عنقه فجأهما صوت الرعد فارتجف قلبها انزوت تحت شجرة البلوت وألسقت رأسها بجذعها العتيق بينما تقدم حيزوم يراقب صفحة السماء مع رفاقه هناك شيء غريب يحدث هنا قوس المطر يزداد اتساعا ألوانه تزداد قتامة شيئا فشيئا ثمها هي تتوهج وتشتد وضوحا سطع ضوء قوي فأعمى أعينهم للحظات تلاهو ميض متراقص وغريب انبثقت من كل الجهات دروب مختلفة لكل درب منهم بوابة عجيبة تختلف عن الأخريات تختلف في الشكل تختلف في اللون وتختلف فيما تخفيه خلفها من عوالم مبهمة لا يدركون كنهها رودهم شعور جميل وهم يراقبون الضروب بألوانها الخلابة والمحاطة بهالات فضية وأخرى نارية إحساس رائع لا يقاوم بدت وكأنها تناديهم ليدخلوها وكأنها تجذبهم كالمغناطيس وهم لا يملكون المقاومة قوة ما تسيطر على عقولهم ويا لها من قوة صاح أبهر بحماس شديد ما أرواعها؟ قال حيزون مسحورا بجمالها ما رأيت مثلها من قبل يا أبهر ثم صمت هنيها يرهف السمع وقال أسمعتم النداء؟ أجابوه بصوت واحد سمعناه سمعناه ثم صهلت الخيول بحماس، الجميع سمع النداء، قال حيزوم بنبرة حازمة فلنكن من اليوم خيولاً لتلك الدروب، خيول أوبالز، وسنجيب هذا النداء صاح أبهر بحماس أكبر، هو نعم الرأي سيدي، قال حيزوم وقد لمعت عيناه إذن فلنتسابق، والذي سيعود من دربه أولاً هو الفائز هناك الكثير من الدروب سندخلها جميعا؟ لا يكفي سبعة منا والتبقى البيضاء والجمن والشقراء هنا بالبستان سأله أبهر لماذا هن بالذات؟ طالع هن حيزون بنظرات تشي بالكثير ثم قال لا بد من بقاء الأم والزوجة والابن هنا ليكون هذا البستان بيتا ووطنا لنا حتى نعود إلى هنا مرة أخرى وادع الجمان بالتفاتة سريعة وانطلق إلى أحد الدروب وافترقه ورفاقه وفور أندلف كل منهم إلى درب من تلك الدروب المختلفة أبرقت السماء وأرعدت فجأة ثم اختفى قوس المطر في الحال وابتلعتهم الدروب وتلاشت معهم في غمضة عين بقيت الجمانة في حيرة شديدة وبجوارها البيضاء التي كانت ترعاها دوما كأم حنون وانضمت إليهم الشقراء تلك الفرس والفاتنة التي شغفها أبهر حبا لكنه لم يلتفت إليها أبدا كان دوما مشغولا عنها لكنها لم تتوقف عن حبه للحظة بل ويزداد تعلقها به يوما بعد يعمل سكننا وتلاسقنا تحت شجرة البلوط وكأن على رؤوسهن الطير وجلسنا ينتظرنا عودة الخيول السبعة حيزوم أبهر أجدل البحر المسوم البرق وانضمت إليهم الطرياق الأنثى الوحيدة التي سلكت دربا من الضروب السبعة والتي كانت تنافسهم دائما بجسارة كانت تركض بحماس شديد وصدرها يعلو ويهبط ويصدر كريرا غريبا بدت عيناها تبرقان كجمرتين مشتعلتين بينما ابتلعها الدرب الذي دلفته في الحال مر الوقت ثقيلا ولم يعود للبستان لم ينتهي هذا السباق لم يفز أي منهم بجائزة وطال الانتظار أيجي وقفت بردائها الفضفاض والأنيق في حفل زفاف شقيقها أنس على مرام تلك الفتاة الرقيقة ذات البسمة الملائكية والتي أخبرهم أنه التقى بها في مملكة البلاغة وكانت تلك هي المرة الأولى التي يردد فيها اسم مملكة البلاغة أمامها هي وأمام أمها المسكينة والتي أصيبت بصدمة عندما روى لها ابنها أنس ما حدث وبعد أن فاجأها زوجها بما قصه عن رحلته والآخر إلى هناك قبل زواجهما ومن قبلهما الجد في شبابه أسرار لم تعرفها من قبل تسببت في ارتباك الأسرة لفترة طويلة وازداد ظهولها من حكايات جدة مرام ومرام نفسها عن تلك المملكة أيضا لم تصدق حبيبة في البداية ما أخبروها به لكنها وأمام إصرار أنس واجتماعه هو ومرام على نفس التفاصيل ولأنها تثق بأبيها وجدها بدأت شيئا فشيئا تتقبل الأمر على مضض كما بدأت تتعايش مع خوفهم الشديد عليها كلما رأت كابوسا أو عندما كانت تتأخر في العودة إلى البيت فقد كانوا يترقبون اختفاءها في أي لحظة بل كانوا ويراقبون كل شاردة وواردة تخصها مما أصابها بالضيق والاختناق وخاصة من هلع أمها عليها أما والدها وأنس فكان يكثران من النصائح والتوجيهات وكان جدها يطلب منها زيارته باستمرار وكانت تتهرب منه حتى أنه أعد لها حقيبة خاصة حتى تكون مهيئة للرحيل في أي لحظة أو الاختطاف كما كانت تسميه هي بتهكم لكن هذا لم يمنعها من أن تسألهم من آن لآخر عن رحلاتهم وهم بدورهم لم يبخلوا عليها بوصف كل صغيرة وكبيرة مروا بها هنا توقفت لمدة عام عن زيارة جدها بالفيوم ثم اضطرت للذهاب عندما مريض مرضا شديدا وكان لابد من زيارته ورعايته، فزارته مع أسرتها وأقامت هناك لفترة قصيرة. لم تجرؤ خلال تلك الفترة على دخول المكتبة، وفي العام التالي ذهبوا جميعاً لقضاء إجازة العيد مع الجد بالفيوم، فدلفت المكتبة مرة مع أبيها، وكانت تتشبث بذراعه طوال الوقت وهما هناك، وأما هذا العام فالأمر مختلف. فاليوم هو موعد زفاف شقيقها أنس وبعد أن أصر الجد على إقامة حفل زفافه ببيته الواسع والأنيق والتي كان يشبه صالات الفنادق الشهيرة في تصميمه فقد تم الإعداد للحفل ببيت الجد بترحيب من الجميع وخاصة أن غالب أفراد العائلة يقيمون هناك وكان أنس أكثرهم سعادة بتلك الفكرة لم تخبرهم حبيبة عن هذا الكابوس الذي رأته الليلة الماضية في منامها فلم يكن الوقت مناسبا لكي تخيفهم وقد تم بالفعل ترتيب كل شيء لإقامة حفل الزفاف ببيت الجد ولأنها كانت تعلم أن ظروف أخيها المادية لا تسمح بإقامة الحفل في أي مكان آخر وأنه بعد خطبة دامت لثلاث سنوات لن يستطيع تأجيل زفافه مرة أخرى فقد سبق وأجله مرتين وهي تشفق عليه بعد أن عايشت معه ومع أبيها تلك الفترة العصيبة التي كانا يجمعان فيها المال لتهيئة مسكن يليق بأنس وعروسه مرام فهم رغم مظهرهم الذي يوحي بالثراء يعدون من الطبقة المتوسطة الحال ففضلت الصمت وعدلت عن قرارها بعدم حضور الحفل والذي همست به لأمها فقط عندما لمحت لها بخوفها وقلقها من إتمام الزفاف بهذا البيت فبكت أمها فور أن علمت بما تفكر فيه ابنتها فكيف ستترك شقيقها ليلة زفافه؟ كان القلق ينهش رأس حبيبه وظلت تقرض شفتيها طوال الوقت وتتنقل بين ضيوف الحفي بهذا الثوب الواسع الذي ارتدته مرغمة بعد إصرار أمها وعانت من بطانته الإسفنجية التي لجأت أمها لتثبيتها به لينتفش ذيله وتخفي نحافة ابنتها لجأت لخلع حذائها مرتين لتريح قدميها فهي تكره الأحذية ذات الكعوب العالية لكنها كانت تسرع بارتدائه عندما تقترب أمها منها وكانت أمها في كل مرة تراها فيها تقوم بتفحص ملابسها وحجابها وتضبطه وتؤنبها لأنها لم تضع القليل من مساحيق التجميل على وجهها كما تفعل الفتيات شتان ما يدور في رأس أمها ورأسها الآن فالأم تحلم بعريس وسيم لابنتها والابنة تحلم بالهروب من هذا المنزل بأي طريقة والتخلص من هذا الحذاء كانت دقات قلب حبيبة تتواثب كلما لاحظوا المكتب من بعيد بحديقة بيت جدها وكانت الحديقة تعبق برائحة الأطعمة المختلفة حيث انتدت الموائد العامرة بما لذ وطاب من أولها لآخرها قررت أن تكسر هذا الخوف الذي يعتصر قلبها وتدخل المكتبة في حضور كل هؤلاء الضيوف بالحديقة وعلى بعد خطوات من باب المكتبة ظنت أنها ستأنس بوجودهم قربها بالخارج وأن وجودهم سيمنع حدوث أي أمر غريب كان جدها وفور وصولهم مباشرة قد أعطاها مفتاح المكتبة وكأنه يدفعها دفعا لمواجهة الأمر داست على تلك الهواجس التي تنقر رأسها وأدارة المفتاحة في ثقب الباب كانت الأطربة تغطي أغلفة الكتب اكتفت بنظرة سريعة على المكان وتنفست بعمق وهي تحدث نفسها أن هذا الكابوس لا يعني شيئا وأن الأمور تسير على ما يرام كانت الغرفة تعبق برائحة الورق العتيق المنتزج برائحة الرطوبة وكانت باردة حتى أن حبيبة أجفلت من هذا البخار الذي كان يخرج من فمها بسبب دفء أنفاسها مقارنة بأجواء الغرفة وعندما همت بالخروج وهي سعيدة لأنها تغلبت أخيرا على مخاوفها إن غلق باب المكتبة فجأة فشخصت بعينيها تجاهها أطبق الصمت على الغرفة وعزلت حبيبا عن الخارج تماما كانت ركبتها تستكان وتشعر كما لو أنها تسقط بهوة سحيقة اهتزت جدران المكتبة حلقت فوقها الكتب وكأن هناك يادا خفية تحركها كانت صفحاتها تتقلب بسرعة رهيبة تصاعد صوت صراخ وكأن أحدهم يستغيث كانت الأصوات تردد كلمة واحدة حاولت أن تهرب لكن ساقيها تسمرتا بأرض الغرفة كانت ترتجف وهي تحدق في الكتب وهي تدور حولها في دوامة توقفت الكتب فجأة وظلت معلقة في الهواء للحظات ثم هوت على أرض الغرفة بانتظام في حلقة حولها ودوى صوتها بقوة خلع لها قلبها تصعد الغبار الذي كان متراكما على أرض الغرفة، فشكل هالة من الدخان الخفيف حوله، عادت صفحات الكتاب تتقلب بسرعة تطوحين الهواء، انتشرت رائحة غريبة تشبه رائحة الصدق، ثم انغلقت الأغلفة فجأة إلا كتاباً واحدا ظل مفتوحا أمامها، كانت تهتز كوارقة شجر تتلاعب بها الرياح في فصل الخريف، احتقنت عيناها وتخشب لسانها في فمها رفعت يادها التي كانت ترتجف ووضعتها على صدرها ثم بصعوبة حركت قدميها تجاه الكتاب وانحنى تنظر إليه كانت صورة وجهها تظهر تدريجياً على الصفحة الأولى هو كأن هناك شبحا يرسمها بينما هي تنظر ازدردت ريقها بصعوبة وحدقت مرة أخرى فيها وكأنها لا تصدق أغلقت الكتاب لتقرأ عنوانه كانت هناك كلمة واحدة مكتوبة بخط واضح أيجي دور فزعت عندما رأت الرمز الدل على الرقم أربعة باللغة النوبية كيمسو كان الرمز يشبه حرف الكي باللغة الإنجليزية يعلوه خط أفقي حيث أخبرها أبوها أكثر من مرة أن تنتبه له إن ظهر لها في أي وقت أو أي مكان أو حتى في الكوابيس والرؤى التي تراها خلال نومها كان الرمز مكتوباً باللون الأحمر الكرزي على الغلاف من الخلف بيد أن كل صفحات الكتاب كانت خالية من الكلام تماماً مثل كتاب الذي ظهر لأخيها وكانت صفحاته بيضاء وخالية من الكلمات تذكرت ما قصه لها شقيقها أنس عن الأميرة نبرة التي حاولت الكتابة في صفحات كتاب إيكادولي بدماء شاب نوبي يسمى كلودا كان أنس قد التقى به أثناء رحلته وأنقذه من بين يديها وهو ينزف اقشعر بدنها عندما تخيلت الأمر فغطت وجهها بكفيها في انزعاج شديد أرادت أن تصرخ لكن صوتها لم يخرج من حلقها حاولت أن تقف على قدميها لكنهما خانتاها غضرت جبينها وأغمضت عينيها ووقفت مستندة على قبضتا يديها ألقت نظرة على الكتاب بتحدي وكأنه عدو لها التقطت الكتاب وهرولت نحو غرفتها قررت تمزيق الكتاب لكنها لم تتمكن أبدا من تمزيق صفحة واحدة منه لا بيديها ولا بأسنانها بحثت عن مقص لكنه لم يعمل ولم يخضش منه ورقة واحدة هرولت نحو المدفأ في غرفة المعيشة وعلى حين غفلة من الحضور ألقت بالكتاب في النار ووقفت تراقبه بعينين متيقظتين لكنه بقي كما هو ولم يحترق زفرت بحنق ووقفت تقلبه في النار لعله يحترق لحظ جدها ما تفعله وكان ثوبها قد استحال لون أطرافه أسود من غبار المكتبة وحمر وجهها من لهيب النار وكان جبينها يتفصد عرقاً رغم برودة الجو، فأدرك أن حفيدته قد رأت الرمز، نداها فالتفتت فزعة، ثم هرولت نحو غرفتها وأغلقت الباب، التقط جدها الكتاب بساق حديدية كان يستخدمها لتقليب الحطب بالمدفأ، ولحق بها. فتح جدها الباب فجأة ورأها تجلس على الأرض فأسرع نحوها وقال بصوت واهن وهو يقرأ عنوان الكتاب أي جيدور حانت منه التفاتة نحوها وسألها هل رأيت حلما غريبا يا ابنتي؟ هزت رأسها في صمت وقالت بصعوبة نعم الليلة الماضية كانت تخشب رقبتها وتحدق بطرف خفي للكتاب وهو بين يدي جدها وكان هناك وحش سيخرج من بين دفاته وينقض عليها في لحظه ما سألها جدها وهو يربت على كتفها لماذا لم تخبريني لاحظت نظرات جدها القلقه فازدردت ريقها بصعوبه وقالت وسمعت فيه تلك الكلمة التي نطقتها للتوية جدي عيجي دور هزت رأسها موافقة وقالت كنت في مكان ما تحت الأرض ربما نفق او ممر او زنزانة لا أدري سمعت صهيل خيول وغق غقة سقور ثم سمعت نداء غريبا بأصوات مرتعشة من عدة أشخاص يمدون أيديهم إليه والحطام حولهم في كل مكان، ورماد الحرائق يغطي كل شيء، وكل منهم يصرخ مردداً، أي جيدور، أي جيدور، ثم رأيت امرأة شديدة الجمال، ما رأيتك وجهها من قبل، وكانت تبكي في هلع وهي تتشبث بذراعي وتتألم، فاستيقظت وصوت صراخها يتلجلج في أذني أشفق عليها جدها وأسندها لتقف وقال وهو يسير معها نحو الطابق العلوي حيث غرفة الأشباح وهو يحمل الكتاب بيده الأخرى أسرعي حبيبة يبدو أن هناك من يحتاجك حان وقت الرحيل قالت برهبة أرحل إلى أين؟ هل تعي ما تقوله يا جدي؟ نعم، لا تخافي، فقد رحلت مرام من قبل، وهي فتاة مثلك، ستلتقين بالملك الحوراء، هناك، كانت ترتجف وتنطفض فزعاً، سترى الرداء اضطراب جسدها بالكامل، واستكاك ركبتيها وهي تسير بين المدعوين، تعثرت وتعلقت بذراع جدها أكثر من مرة وهي تصعد الدرج ظن الجميع أنها هي من تعين جدها ليسير بينما كان هو من يدعمها ويثبتها أشار لابنه كمال برأسه وفي عينيه تستقر نظرة تشي الكثير فأدرك كمال أن ابنته بها خطب ما فلحق بهما وصعد الثلاثة للدور العلوي قال الجد لأبيها الذي غرورقت عيناه بالدموع عندما علم بما حدث فقد كان يخشى على ابنته حان الوقت كان كمال يعلم أن الأمر ليس بيديه وأنها إن لم ترحل الآن ستتعرض للخطر ولو تأخرت في دخولها لغرفة الأشباح ستهاجم أسراب الغربان البيت كما حدث مع أنس من قبل عندما تأخر وهو يتحدث مع أبيه وجده قال ليخفف عنها سيكون كل شيء على ما يرام أثق بك يا حبيبة وأعلم أنك قوية حتى أنت يا أبي ظنتك ملاذي الوحيد هنا أشاح بوجهه في ألم وقال وعيناه مغرورقتان بالدموع تعلمين أن قلبي يتمزق ثم قال بعد تردد وهو يعطيها نفس المفتاح الذي أعطاه من قبل لابنه أنس اذهبي يا ابنتي ولا تتخلي عن يقينك بالله كان الجد يضع حقيبتها في غرفة الأشباح على الدوام وقف الثلاثة أمام بابها وما زالت لا تصدق أنها في تلك الساعة من الليل ستدخلها قالت بتصميم لن أدخلها ولن أرحل من هنا فتح أبوها باب غرفة الأشباح وأضاء المصباح كانت الغرفة مهيبة وخالية من الأثاث رأت الحقيبة على الأرض قال جدها وهو يشير إليها هذه حقيبتك فيها الخنجر كما أخبرتك من قبل لن أرحل قال أبوها الوقت يداهمنا أنت في خطر لن يحدث شيء هو لن تجبروني على الرحيل تركتهما وهرولت نحو غرفتها مرة أخرى في ذات اللحظة لاحظ أنس اختفاء أخته حبيبة فأجفل عندما تناهى إلى سمعه صوت نعيق الغربان الذي بدأ صداه يتردد في الأجواء وهي تحلق فوق البيت في دوائر فسقط قلبه وكان يودع آخر المدعوين أمام باب البيت فهرول نحو جده وسأله عن أخته فأخبره بما حدث ذهب إلى غرفتها وحاول فتح الباب لكنها كانت قد أغلقته بالمفتاح وجلست كالصنم على الفراش دفع الباب بكتفه واقتحم الغرفة مناديا عليها حبيبة لم تجب ولم تلتفت نحوه أمسكها من ذراعيها وأوقفها ثم احتضنها وهمس في أذنها أعلم أنك خائف يا أختي لكنك الآن في خطر صحت بغضب هادر خطر؟ الخطر هو ما تدفعونني للذهاب إليه وحدي ألا تخافون علي ها؟ قال وهو يربت على ظهرها وأنت الآن في حضني من يحميك قالت بثقة الله وهذا يقيني ويقينك الذي تربينا عليه يا حبيبة لا تنسي أنك الآن محاربة لست محاربة ولن ألقي بنفسي في النار وأزعم أنني لن أحترق هذا جنون أدخل غرفة الأشباح لم تجب وبقيت على صمتها وعنادها قال برجاء ثقي به على صوت نعيق الغربان حلقوا فوق البيت حطم الغربان بعض النوافذ دلفوا المنزل بدأوا يهاجمون الخدم وعلى الصراخ والغربان تنقر أجسادهم أمسكها أنس من ثراعها وركضا نحو غرفة الأشباح وقال بجدية شديدة أنت الآن تعرضين كل من تحبينهم للخطر وربما تفقديننا جميعا قالت غاضبة لم أعرض أحدا للخطر أنت تفعلين هذا الآن حبيبة عندما تبدأ رحلتك سيختفي كل شيء هنا لا تؤذيهم لا تقل هذا مجددا أنا لم أؤذي أحدا ازداد صراخ الخدم أشفقت حبيبة عليهم وهم يصرخون واعتصر قلبها عندما تخيلت أن الغربان ستصل لأبيها وأمها بعد قليل نظرت لأخيها وكانت حائرة في تلك اللحظة كانت مرام قد لحقت بهم وصعدت الدرجة بفستان زفافها الأبيض ووقفت أمام الغرفة وقالت لحبيبة بثبات حبيبة لا تهربي واستضمي بكل قوتك التفتت نحوها وتذكرت كيف كان أنس يروي لها عن مرام وكيف أن قوتها كمحاربة كانت في ثباتها على الحق وليس في قوة بدنها فاستعادت رباطة جأشها فها هي فتاة مثلها قد ذهبت وحيدة وعادت على خير حال قالت أخيرا بصوت تخنقه العبرات حسنا يا أنس أخرج وأغلق الباب في الحال ربت على كتفها وأسرع خارجا وهي تطالعه بنظرة لم يرها على وجه أخته من قبل فانخل علىها قلبه وأغلق الباب ووقف يستند برأسه عليه من الخارج وهو يصيح في أمان الله حبيبتي في أمان الله سكنت في مكانها للحظات كالصنم ثم حاولت فتح الباب لكنها فشلت دارت حول نفسها وكانت تتخبط في حيرة أمسكت بحقيبتها ووقفت تراقب الظل الذي كان يقترب من النافذة اختفت كل الأصوات حولها وعلى صوت خفق جناحين عظيمين تراجعت حبيبة حتى التسق ظهرها بالجدار ووقفت تراقب ظل هذين الجناحين وهو يقترب كان حجم الظل يزداد شيئا فشيئا دارت أنثى السقر دورة واحدة في سقف الغرفة المرتفع فاهتز المصباح وتأرجح ثم هبطت وتقطأت رأسها وسكنت أمامها على الأرض وقع في نفس حبيبة أن تلك هي قطرة الدمع التي حملت مرام لمملكة البلاغة من قبل فوقفت تحملق فيها تحت ضوء المصباح وهو يتأرجح كانت عيناها تبرقان لها ظهر أخضر زبرجدي والجسد أبيض يخرج منه جناحان بديعان مبرقشان وذيل عريض ومستدير عند نهاية هذو طرف أخضر قاتم وعلامة بيضاء على أقصى ويظهر على رأسها على الجانبين لو ننزم الردي بديع يتصاعد قاتامة حتى على رأسها وكأنه تاج ويمتد على الوجنتين كخيط رفيع داكن يتباين بشكل حاد مع جانبي العنق الباهتين بدت مهيبة الطلعة كالملكات ضمت جناحيها وألسقتهما بجسدها حدقت في حبيبة بعينيها المخيفتين ثم غطست رأسها في جسدها مرت لحظات طويلة على حبيبة استيقظت فيها كل حواسها كانت ترهف السمع بالشدة وتنتظر أن تبدأها هي بالكلام وهذا ما حدث بالفعل عندما قالت بصوتها المهيب أنا قطرة الدم يا حبيبة سنرحل حالا فالأمر جد خطير ولا بد أن نصرع لنتمكن من لقاء الحوراء فقد لا نلتقي بها مرة أخرى لماذا؟ أرادت حبيبة أن تتحدث معها قليلا لكن قطرة الدمع لم تتركها لتكمل كلماتها وطارت فجأة بضربة جناح واحدة واستوت على رأسها فقشعر بدن حبيبة ووقفت منكمشة وهي ترفع عينيها إلى أعلى كانت قطرة الدمع متعجلة وكأن هناك من يطاردها بسطت أنثى السقر جناحيها في الهواء ثم احتضنت وجه حبيبة بهما ببطء وبهدوء شديد حيث غطت وجهها كله بريش جناحيها ريشة فوق ريشة بانتظام جبهتها وعينيها وأذنيها وخديها لم تترك إلا أنفها وأفمها لتتمكن من التنفس والكلام شعرت حبيبة بجسدها يخدر وسرى في نفسها شعور غريب شيئاً فشيئاً خف جسدها وكأنها ريشة في جناح الصقر حاولت فتح عينيها كانت تظن أن ريشة جناح قطرة الدمع ما زال يغطيها لكنها فوجئت بنفسها تطير فوق بحر لا زوردي واسع وفي وضح النهار كانت البروق تتوالى وتشق صفحة السماء وكأن هناك سيفا عظيما من لجين يضوي اقتربت قطرة الدمع وهي تخفق بجناحيها بينما تحمل حبيبة بمخالبها وتحلق فوق البحر والتي كانت تقاومها بعصبية شديدة وتتأرجح في الهواء وتحاول التملص من بين مخالبها ما زالت تستنكر ما يحدث لها وما زالت ترفض الأمر هي لها من فتاة عنيدة رجف قلبها عندما أرعدت السماء اقتربت سحابة هشة شاهقة البياض منهما وانبثق ضوء قوي من بين طياتها وترجرج شعاعه وكأنه يلوح في السماء ثم سقط على وجه حبيبة فشعرت بخفة وانشراح لم تحترق لم تتبخر لم تتلاش في الهواء انعكس الضوء من جبهتها على سطح ماء البحر وقد انحضر منه شعاع لطيف ملون اختلط بأمواج البحر حتى الزبد ترقرق وتهادى وكأنه يتراقص فرحا وطربا مما أذهل قطرة الدمع التي أصدرت صيحة غريبة تردد صداها في الأجواء وقالت برهبة أي شي دور؟ سحب الضوء رداءه الملون واختبأ في حضن السماء التي أرعدت فجأة وأبرقت مرة أخرى فأصيب جناح قطرة الدمع بشرارة من شرارات البرق التي ملأت الأجواء بدأ ريشها يدخن ويحترق فألقت بحبيبة في ماء البحر رغما عنها ومالت نحو الغابة القريبة من الشاطئ هوت وسقطت بسرعة شديدة واختفت بين الأشجار غصت حبيبة في ماء البحر واختفت تحت سطحه وأحطتها الظلمة من كل صوب كاد ثوبها الثقيل ببطانته الإسفنجية يغرقها فقد التف على جسدها وأعاقها فلم تتمكن من السباحة شعرت بدوامات الماء تدور خلف ظهرها وكأن الماء يدفعها دفعا تجاه سطحه رفعت رأسها أخيراً وشهقت ثم بدأت تضرب الماء بذراعها سابحة نحو الشاطئ خرجت منه والماء يقطر من ملابسها وهي تركض حافية القدمين بعد أن فقدت حذاءها عندما سقطت في الماء سارت بين جاميع الأشجار الكثيفة بحثاً عن قطرة الدمع هنا وهناك كانت تنادي عليها وهي تسير بصعوبة بين الأحجار وتكرر النداء كلما توقفت لتلتقط أنفاسها بعينين نابهتين وبجبهة واثقة وبرأس متعالية بكبرياء وبصدر يرحب بالحياة والموت معا حيث الروح محلقة في رحاب الله وقفت حبيبة بقامتها متوسطة الطول وقوامها المشدود متأهبة لما هو قادم علت وجهها غيمة حزن للحظات بدأت تجول بعينيها اللوزيتين وتمشط المكان لها نظرة تشبه نظرات أخيها أنس تذكرت تحذير جدها مرارا لكي لا تكرر ما فعله شقيقها من قبل عندما اندفع راكضاً في الغابة ولم ينتظر لقاء المغاتير ولكنها أرغمت على خوض تلك الغابة وها هي وحيدة الآن بدأت تتحسس بيسارها الخنجر وكتاب أيجدور بحقيبتها القماشية المبتلة أخبرها جدها أن عنوان الكتاب كلمة نوبية تعني أنقذني وكانت صيحة قطرة الدمع بتلك الكلمة عندما رأت البرقة تتردد في أذنيها رفعت كفها الأيمن لتتحسس القلادة وأظهرتها من أسفل حجابها ودارت بعينيها في المكان مرة أخرى متأهبة كانت تنتظر زعيم المجاهيم ليظهر أمامها فجأة رفعت رأسها وحدقت في السماء مرارا كانت ترزح تحت موجة من المشاعر المختلطة خوف وحذر وتأهب وصخط شديد على هذه الرحلة التي أرغمت على المضي فيها، ورغبة شديدة في البكاء، لكنها لن تبكي أبداً، لن تبكي، في طفولتها لم يكن البكاء خيارها الأول عندما كانت تقع في ورطة ما أو تفقد لعبتها، بل كان الخيار الأخير، والآن وهي في التاسعة عشرة من عمرها فلن يكون البكاء ضمن خياراتها المتعددة فهي تكره البكاء وتراه ضعفا لا يليق بها تذكرت نظرات أنس وهو يروي لها ما مر به وتلك التفاصيل الصغيرة التي روتها لها مرام عن كل من التقت بهم في مملكة البلاغة أشريا كلودا الزاجل الأزرق المغاتير المجاهيم كومبو الحوراء سامي كول وحراس المكتبة كانت تحفظ أسماءهم جميعا وتسترجعها الآن مرت لحظات ثقيلة قبل أن ترى طيفا يقترب هناك ما يشق طريقه بين الأشجار بغرتها الناعمة وعينيها اللامعتين وظهرها المستقيم وذيلها المرتفع بأناقة كانت تلك الفرس تهرول نحوها بخفة ورشاقة ترفع وتخفض رأسها وكأنها تحييها انتهشت حبيبة عندما رأتها تقترب جمالها الأخخاذ عقد لسانها رفعت كفها ببطء وبحرص شديد ووضعتها على رأس الفرس تخشب جسدها للحظات، كانت تترقب ردة فعلها، تعجبت عندما رأتها تغمض عينيها وتستعذب لمس كفها لرأسها بلطف، همست بصوت مرتعش، كم أنت جميلة، ما أروع عينيك، كانت تلك؟ هي الترياق التي سلكت دربا من تلك الدروب العجيبة تسابق رفاقها الستة مر وقت ليس بالقليل عليها وهي تطوف بالغابات والبساتين بحثا عن رفاقها لكنها لم تعثر عليهم ظلت حبيبة ربط على رأسها وتتحسس بلطف عنقها الذي كان لونه الأحمر القاني الضارب للسواد رائعا وخلابا اطمأنت الترياق لها فقالت بصوت عميق له رنة مميزة السلام عليك قفزت حبيب للخلف في ظعر عندما سمعت صوتها لكنها سريعا ما استعادت رباطة جأشها وطمأنت نفسها فطالما الصقور تتكلم هنا فما الغريب إن حدثتها الخيول ازدردت ريقها بصعوبة وردت السلام باقتضاب أحنت الترياق رأسها وكأنها تحاول أن تشعيرها بخضوعها لها وقالت أنت غريبة عن تلك البلاد أليس كذلك؟ فتلك الثياب لا تشبه أي من تلك التي رأيتها خلال جولاتي هنا وهناك حركت حبيبة ثوبها ببطانته الإسفنجية السخيفة وقالت وهي تعصر طرفه بيديها نعم انا غريبة عما تبحثين إذن أيتها الحائرة؟ عن قطرة الدمع هل تعرفينها؟ وهل سمعت عن المغاتير؟ لا لم أسمع عنهما هل تعرفين أين قصر الحوراء؟ لم أسمع عنه أيضا أدركت حبيبة أن تلك الفرس لا تعرف أنها محاربة عادت تقترب منها ووضعت كفها على رأسها مرة أخرى ومررتها خلال غرتها السوداء فأظهرت الفرس أنسا لفعلها مرة أخرى وقالت اسمي الترياق وأنا من إناث خيول أوبالز قطبت حبيبة حاجبيها وسألتها وماذا تعني أوبالز لا أدري هكذا أخبرنا زعيمنا حيزوم فنحن عشرة من الخيول لا نعرف إلا بعضنا البعض ولا نذكر ماضينا وقد ضللنا الطريق لفترة طويلة كنا نركض من بستان لآخر نركض وحسب ولا نذكر إلا أسماءنا فقط غريب أن اسمك عربي أصيل الترياق وكذا اسم زعيمكم حيزوم أما لقبكم هذا الغريب فيبدو لي أنه ليس بعربي أبدا حسنا أيتها الترياق فلنبحث معا عن صديقتي بالغابة هي أنثى صقر واسمها قطرة الدمع فهل ستساعدينني؟ أحنت الترياق رأسها واقتربت لتمكن حبيبة من ركوبها ترددت حبيبة للحظات ثم صعدت على ظهرها بحذر شديد عندما تذكرت أنها فقدت حذائها ولن تستطيع السير حافية في الغابة فمن الجميل أن تستعين بفرس في رحلتها حتى تعثر على حذاء مناسب لها وقالت بعد أن استوت على ظهر الترياق سامحين فملابسي ما زالت مبتلة بماء البحر حمحمت الفرس وقالت تمسكي جيدا ولا تقلقي سأسير ببطء حتى تعتادي على ركوبي ومضت حبيبة تتجول في الغابة تبحث عن قطرة الدمع ومعها رفيقة جديدة بدأت تأنس بها ساقتها إليها درب من دروب عجيبة فتحت فجأة وظلت معلقة في الهواء بعد أن سقط المطر شيئاً فشيئاً بدأت تعتاد عليها إنحنت حبيبة بجذعها للأمام شعرت الترياق بأنفاس الفتاة الدافئة تلامس عنقها فبدأت تسرع من هملجتها في الغابة أسرعت وأسرعت وأسرعت حتى شعرت حبيبة أنها تطير أصبحتا وكأنهما كيان واحد يركض ويعدو صوت حوافر الترياق وهي تدق الأرض أطرب حبيبة كانت تحلم بالفروسية كثيرا ما تمنت أن تمططي فرسا كهذه كان هذا ضمن أحلام يقظتها وها هي الآن تمطط فرسا جميلة ورشيقة قطعا معا مسافات طويلة في تلك الغابة كان الجو باردا ورطبا هدأت الترياق من سرعتها وعادت بحبيبة للمكان الذي التقيتا فيه أول مرة لتبدأ الحكاية قلعة الديجور نام قرص الشمس على صدر الأفق متدثراً بزرقة السماء ما زالت الغيوم عالقة فحت رائحة الرطوبة في الهواء فقد ابتلت جدران البنايات في حينا البسيط بزخات المطر بعد أن أرخت السماء أجفانها المخضلة بالدموع في بيت كان عامراً بأنفاس أمي كنت أجلس ساكنا على كرسي خشبي هالك متكئاً بمرفقي على سطح المكتب البارد في غرفتي التي أصبحت كمغارة علي بابا منذ بدأت كتابة تلك الرواية نفذة مغلقة وأكوام من الأوراق والكتب والملابس هنا وهناك كان يزعجني أن تحركها أمي عندما أشرع في الكتابة فأصدها وأمنعها حتى تيأس وتتركها على حالها لترضيني وتخرج بهدوء لتغلق الباب المقيت الذي يفصلني عن حياتها البسيطة التي لا تدور إلا في فلكي وهانذا الآن عالق بين السطور لم أحرك شيئا من مكانه منذ فترة طويلة أحاول إنهاء تلك الرواية قبل أن تلحق بسابقاتها فلم أفلح يوما في كتابة ختام لرواية تركمت الأوراق في درج مكتبي وعلى الرفوف وتحت فراشي لا يوجد نهايات للروايات التي أكتبها ولا أدري ما السبب أقف دوما عند نقطة ما وينضب فكري فجأة أصاب بسقيع في رأسي وأعجز عن التفكير وكأنني لم أكتب من قبل وأفشل في إتمام ما بدأته كرهت هذا في نفسي كما كرهت نوبة الإحباط الشديدة التي تصيبني في كل مرة هذه أعزمت بشدة على إكمال تلك الرواية فتلك النهايات المفتوحة تبقى ملتسقة بروحي وجوارحي وأشعر بالثقل والهوان والضعف وكأنني أجرها خلفي في كل مكان وكأن شخصها يطاردونني ويلومونني على ما فعلته بهم مللت من تكرار سؤال الناس لي عن الجديد وهم يعلمون أنني اعتزلتهم من أجل الكتابة وها هو العام تل والعام يمر بلا ثمرة ترضي فضولهم عطست عطسة قوية ألمتني على إثرها ضروعي وشعرت بقشعريرة فقمت وارتديت معطفاً بخاني اللون لم يمر على الكواء منذ فترة طويلة فوق منامة الصوفية الزرقاء وارتديت جورباً أرجوانياً قديما لأتدفأ به كان مثقوباً لكنني لا أشعر بالدفء إلا إذا ارتديته أغلقت أزرار المعتف وعدت لمقعدي في الحال بردت قهوتي فرشفت منها رشفة ورحت أتلذذ بنكهتها على طرف لساني كنت أحملق في أوراق دفتري وأقرض أظافر يدي اليسرى وانتظر اقتناص فكرة ما لأكمل الفصل الأخير من الرواية عندما شعرت بشيء غريب بدأ جسدي يتصلب وكأنني أصبت بالشلل، خفوط شديد اعتراني وأحسست بدوار شديد، ثم ثقلت أنفاسي، صرت أشعر وكأن كل شبر من جسدي تحول إلى رمال، ذرة تلتسق بذرة وتطبق عليها بقوة وهناك من يحاول سحب هذه الذرات، حاولت أن أصرخ لكنني لم أتمكن من تحريك شفتي ولا لساني، أغمطت عيني واستسلمت لهذا الشعور بالانسحاق والتلاشي ازداد إحساسي بكون أطرافي كتلاً من الرمال بدأت أشعر أن ذرات تلك الرمال تتطاير شيئا فشيئاً وتتسرب من بين أضلعي وكأن الروحي ترحل وتغادر جسدي وتصاعد في السماء شعرت للحظات بالخفة وكأنني فقاعة تسبح في الهواء فجأةً دهمني إحساس قوي بالسقوط من مكان مرتفع وبسرعة شديدة ازداد لها خفقان قلبي بدأ جسدي يؤلمني وكأن هناك من يهرس لحمي ويخمشه بمخالبه تارة ويدكها بقبضته تارة أخرى وتوالت الضربات ثم عودني الإحساس بأن جسدي يتكون من حبات رمال وهي الآن تتراكم فوق بعضها البعض حتى أنني سمعت عزيف الرمال وهي تتحرك وفجأة اندفع الهواء متدفقا إلى صدري بقوة فشهقت بصوت مسموع قبل أن أفتح عيني لأفاجأ بها أمامي إنها الجميلة جلاديولوس تأمر أحدهم بحزم ولافة أحضره إلى هنا في الحال برداء حريري فاخر تنحضر اللآلئ السوداء على أكمامه وأطرافه كانت تقف بشموخ وحولها الحراس كان العقد يتألق حول عنقها كفرع مرجان يلمع تحت سطح الماء يعكس على بشرتها خيالات جميلة وكانت عيناها تبرقان وهي تتفحص ملابسي بازدراء ما زلت أرتدي منامة الصوفية الزرقاء وعليها معطف البالي جوربي الأرجواني القديم المثقوب ما زال على قدمي رطوبة غرفتي ما زالت تلتصق بأنفي وما زالت مرارة القهوة التي كنت أرشفها قبل أن أنتقل فجأة إلى هذا المكان الغريب على طرف لساني بملامح جميلة لكنها صارمة وصوت خال من العاطفة قالت وأخيرا وصلت كان انتظارك قلت بلهجة الذي أفاق من غيبوبة طويلة وكنت أشعر بالذهول بلاديولوس معقول؟ أنت هي بالفعل؟ ثم ازدرت ريقي بصعوبة وقلت بخفوت لابد أنني أحلم أنت أميرة القلعة قلعة الديجور وما الجديد في هذا؟ قلت هامساً وكأنني أخشى أن تسمع كلماتي إنها رواية من رواياتي راحت تطالعني بعينيها اليقظتين وقالت أين كتاب أيجيدور أيها المحارب؟ قلت متعجباً أيجيدور؟ وماذا تعني تلك الكلمة؟ ولم تناديني بالمحارب؟ لأنك محارب هزست كتفي وقلت باستنكار لست محاربا يا غلاديولوس لكزني أحد الحراس في صدري فأوجعني وقال بغلظة الأمير غلاديولوس كنت أحتاج لوقت لكي أستوعب كل هذا لست ببيتي ولم أفقد وعي ويبدو أنه ليس حلما فأنا أتألم من ضربة وجهها لحارس أحمق وأنا أقف الآن أمام أكثر شخصيات رواياتي شرا وحقدا ونفوذًا وجمالًا أخاذًا لا أدري أين ولا كيف هذا شيء عصي على الفهم لكنني بالتأكيد فقدت عقلي عندما جلت بعيني في المكان بتفاصيله الدقيقة أصابتني نوبة هستيرية من الضحك انخرطت في الضحك ببلاها كنت أرتجف وأنا أقهقه كالمجنون ثم شعرت بغصة في حلقي وبدأت أشعر بالرهبة عندما طالعت وجوه حراسها حولها وقد كانوا أيضا كما وصفتهم في روايتي وجوه مكفهرة مظلمة وجماجم ضخمة مثقوبة بعيون قاتمة ضيقة يلهثون في جشع كالوحوش والعرق يغمر جبينهم بالكامل كان المكان مقفرا ومخيفا وكيف لا وقد غابت الشمس خلف السحب السوداء التي احاطت بهذا المكان من كل صوب لا شمس لا نور لا مطر يغسل الأجواء ويخفف عنهم ما هم فيه من ظلمه شعل النار التي لا تنطفئ ابدا هي مصدر الضوء لا بد شيء ما تنير قلعه الديجور وما حولها ولكي يستدلوا على الطريق ويمارس حياتهم بطريقة ما لا بد من نار، حريق، نهاية، رماد أو فناء هؤلاء قوم لا يعرفون النهار قالت جلاديولوس بعصبية شديدة فتشوه اقترب الحراس ففاحت من أجسادهم رائحة الحطب المحترق قلبوا ملابسي وخلعوا عني معطفي وفتشوني بدقة شديدة ولم يعثروا بالطبع على الكتاب الذي سألتني عنه الأميرة غلاديولوس غمغم أحدهم وهو يرشقني بنظرة حاقدة يبدو أنه لم يلتقي بحراس المكتبة بعض يا مولاتي وربما فقد الكتاب قالت بازدراء وهي تتأمل شعر المهمل وملابس البسيطة التي كنت أرتديها بالبيت وعيني المتعبتين والمحلقتين بالسواد من السهر على الكتابة قوال الشهر الماضي تلك السحنة وهذه الملابس لا تليق بمحارب لا يبدو محاربا أبداً ثم التفتت غلاديولوس لأحدهم وقد كان يقف خلفي مباشرةً فالتفت معها في ذات اللحظة فأصبتني قشعريرة عندما رأيت وجهه الذي كان قطعة من الظلام تسمح بين طيات الثياب لا ملامح ولا عينين هذا ليس ببشر لابد أنه شبح أو ربما من الجان قالت الأميرة موجهة كلامها إليه يبدو أنك فشلت في مهمتك قال بصوت أجش غاضب وكأنه نابع من بئر عميق المجاهيم لا يفشلون في مهامهم أبدا كانت الصقور تردد اسمه في الأجواء منذ فترة هذا كاتب وليس بمحارب وماذا سأفعل بهذا التافه؟ انظر إلى هيئته وثيابه الرثة شعرت بالدماء تتصاعد لرأسي كرهت نظراتها لي ولثيابي قال المسخ ردا على كلماتها الأخيرة له دور في كل شيء يحدث هنا يا صاحبة الجلالة وسيظهر المحارب ومعه كتاب أيجدور لا ريب فخططهما ستتقاطع هنا وسيكملان مهمة ما تتعلق بالكتاب احتجزوه لفترة وجيزة وسيبحث المحارب عنه وعندها ستحصلين على الكتاب ستحل الأمور بشكل مختلف، ولي يحدث ما تخشين حدوثه، سأرحل الآن، فقد وفيت بوعدي وجاء دورك، لا تنسي وعدك، لا تنسي، فنحن لا ننسى.